كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا ل ت َ ف ع َ ل ُ و ن َ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم ب ُ ن ْ ي ا ن ٌ م َ ر ُْ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 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ا ل ت َّ و ْ ر َ ا م ص َ د ِّ ق لِمَا بَيْنَ ي َ د َّ مِنَ ا ل ت َّ و ْ ر ا ة ِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي َ س ْ م ُ ه ُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم ب ِ ا ل ب َ ي ِ ن َ ا ت ِ ق َ ا ل و ا ه ذ ا سِحْرٌ م ُ ب ِ ي ن وَمَن أَظْلَمُ م ِ م ّ ن ِ ا ف ت َ ر َ ى عَلَى اللَّهِ ا ل ك َ ذ ِ ب َ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ا ل إ ِ س ْ ل ا م وَاللَّهُ لَا ي َ ه د ِ ي الْقَوْمَ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن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 ي أيُّهَا الذيينَ آمَنوا هلأَدُلّكُمْ عَاتِ جَرَةُ جِكُم مِنْ عَذاَابٍ أَلي تُؤْمنِنونَ بالِاللهَّهِ وَرَسُولِهِ و ت ج, ة ت ج ا ت ه ج د و ن ف ي س ب ي ل ل ل ل ه ب ِ م و ا ل ك م و َ أ ف س ك م ذ ل ك خ ي ر َ ك ُ ذ ل ك خ ي ر َ ك م إِكُْ ت ع ل م يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ومساكن طيبه ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم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 وآيفا فايدنا الذين آ م ن و ا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين